قائد يغبر جسده وثيابه من أجل عبد تسلل سلمان الفارسي ذات يوم من حصن قريضة نحو المدينة نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وقص قصته الحزينة وكيف تم بيعه ظلما تأثر صلى الله عليه وسلم لا سيما وهو يراه عبدا مملوكا ليهودي جشع فأشرع صلى الله عليه وسلم له أبواب الحرية وقال كاتب يا سلمان عاد سلمان إلى مالكه اليهودي فعرض عليه الأمر فقدم اليهودي شرطا تعجيزيا ليعطيه حريته اشترط أربعين أوقية من الذهب مع ثلاثمائة نخلة صغيرة وهي التي تسمى الودية مع تسميد تربتها وغرسها وكبسها عاد سلمان إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره فالتفت القائد لشعبه لتلاميذه الذين وصفهم ربهم بأنهم رحماء بينهم فقال صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم لبوا كعادتهم فقدم أحدهم ثلاثين وديه، وقدم آخر عشرين، وهكذا كل يعينه حسب ما يجد وما تجود به نفسه، ولما وصل العدد إلى ثلاثمائة نخلة، أخبر قائده بالأمر، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يساهم معهم فقال اذهب يا سلمان ففقر لها أيحفر للنخل حفرا وسمدها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي انطلق سلمان وإخوته إلى اليهودي يحملونها حتى وضعوها بين يديه أشار اليهودي إلى المكان الذي يريدهم أن يغرسوها فيه فهوت عشرات المساحي تعزق الأرض تحفرها ثم بدأت الأيدي تسمد أرض اليهودي وتصلح تربته حتى هيئوا ثلاثمائة حفرة ولما انتهوا انطلق سلمان نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقف أمامه فأخبره فنهض القائد وسار مع هذا العبد الفارسي الغريب وكأنه من كبار رجال دولته ولما وصل صلى الله عليه وسلم سره ما فعل رجاله فاحتفز عند أول حفرة وحوله رجال يحملون النخل الصغير يمدونها له ودية ودية فيتناولها صلى الله عليه وسلم ويغرسها بيديه واحدة واحدة اغبرت لحيته صلى الله عليه وسلم اغبر شعره وصدره وثيابه في خدمة فقير من شعبه في مشهد لا تعرفه أمة من الأمم كان بإمكان القائد تحرير سلمان دون مقابل لا سيما بعد خيانة قريضة لكنه العدل عندما يحكم الإسلام اختلطت المشاعر لدى اليهودي وهو يحدق بنبي الأمة وقائد الدولة ورجاله يعملون دون مقابل من أجل هذا الفارسي الغريب نهض صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجهود المضني. نهض بعد أن غرس بيديه ثلاثمائة نخلة يتصبب العرق من رأسه وجسده ويرسم خطوطا عبر طبقات الغبار التي تغطيه، فأي حاكم في الدنيا يفعل ما فعل، وأي قائد يحتفي بالفقراء كاحتفائه.